Allah ta'ala, bab al-tawatil-ahsarah. Van vlaag alīij vijf en niet وخبار بن, بن الاسود حين فاتهما الحج فاتيا يوم النحر ان يحلا بعمره ثم يرجع حلالا ثم يحجعا منقابلا ويهديه فمن لم يجد صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الىه رواه مالك بن والشافعي والاكرم بنحوه وللبخاري عن عطاء مرفوعا نحوه وللدار فطني عن ابن عباس مرفوع من فاته عرفات فقد فاته الحج وليس حلل بعمرة وعليه الحج مصاب ولا تبت عن عمرة الإسلام نص عليه لحديث عمر وإنما لكل من ما نوى وهذه لم ينويها في ابتداء الإحساء هذا الباب الباب الهوات والإحصاء المراد بالهوات هوات وقت الحج كأن يفوته يوم عرفه الذي هو يوم الحج والمراد بالاحصار كان يحصار يعني يمنع يحال بينه وبين اتمام النسك اتمام الحج الحصر اما ان يكون بعدو كان يحول بينه وبين البيت عدو يمنعه واما بضياع كان يظل الطريق وإما بذهاب نفقه هكذا كانوا يمثلون في الوقت الذي كان ذلك المكان بعيد يعني موضع الإحرام بعيد عن مكة يمكن أن يحرم ويتيه ويظل الطريق ويستمق في ضياعه يبقى اياما وتذهب نفقته وما اشبه ذلك لكن في هذه الازمنه في ازمنتنا خاصه تقل هذه التقديرات والحمد لله وذلك ان الطرق اصبحت معدده ومسهله وواضحه المعالم ليس فيها متاهات ولا موضع للضياع هو نحو ولأنها أيضا قد تقاربت فأصبحت المسافة قريبة بواسطة وسائل النقل التي لا يتصور ذهاب النفقه فيها لقلة المسافة أو لقلة المدة في الوقت الماضي إذا كانوا يبقون بين مكة والمدينة عشرة أيام يمكنوا أن تذهب, وت... ان تذهب نفقته اما ان تختطف منه او, أو تنفد ويبقى معه الا قليلا بقدر ما يوصله يرده الى اهله لا يستطيع ان يذهب الى مكه ويبقى هناك ثم يرجع ما معه نفقه في هذه الحال يصبح محصرا يصير محصرا وكذلك إذا ظل وتاه في هذه المسافة يصبح أو يصح أن يقال له إنه محصر لكن الأصل في الإحصاب أنه المنع بقوة وهو الذي ذكر في القرآن قال تعالى فإن أحصرتم فما استعيسر من الهدي ومعنى أحسرتم يعني منعتم والأصل في ذلك قصة الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءوا محرمين, محرمين بعمره ولكنهم أحسروا حيل بينهم وبين أن يكملوا عمرتهم فماذا فعلوا؟ نحروا هديهم وتحللوا ورجعوا حتى تمروا من قادم لما منعهم المشركون فهذا هو الاحصاء فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يعني فذحوا ما استيسر من الهدي فبدأ هنا بالهوات وعبر به عن فوات زمن الحج الزمن الذي يفوت به الحج انت تعرف ان العمره ما يفوت وقتها لانها تصح بالسنه كلها لكن الحج يفوت وقته لانه يفوت بفوات الوقوف الوقوف بعرفة ركن في الحج ولا يفوت إلا بفواته وتقدم لنا زمانه أنه يمتد من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر أو من زوال الشمس عند قول الجمهور انه يبدا من زوال الشمس يوم ويمتد الى طلوع الفجر يوم النحر هذا هو الوقوف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه هذا معلوم انه يموت فإذا فات الانسان وقد احرم بحج فانه لا يتمكن من تلافيه ولا يستطيع ان يصبر الى ان يبقى سنه باحرامه الى ان يحج في العام القادم عليه مشقه فلاجل ذلك ماذا يفعل يتحلل بعمره كما وقع ذلك لبعض الصحابة في زمن عمر أن يقل ذلك الشارح كما سمعنا أن هؤلاء الصحابة بعضهم أخطأ الطريق وظل وهو أبو ايوب وبعضهم أخطأ في الحساب وهو هبار فإنهم جاءوا يوم النحر يعتقدون أنه يوم عرفة وقالوا أخطأنا الحساب ظننا أن هذا اليوم هو اليوم التاسع فجاء وإذا عمر رضي الله عنه ينحر هدية يوم النحر فأمر الجميع أمرهم بأن يتحللوا أنتم الآن محرمون بالحج والحج قد فات اذهبوا وتحللوا بعمره ذهبوا وطافوا بالبيت وسعوا وقصروا وانتهى إحرامهم أصبحوا حلالا وذبحوا ما معهم من الهدي لأنهم قد ساقوا هديا وبقي الحج في ذمتهم لأنهم أحرموا بالحج ومن أحرم به يلزمه إكمامه بقي في ذمة ذلك الذي فاته يقول إن هذا الإحرام الذي جعلوا قلبوه عمرة يعتبر عمرة تطوع لا يجزي عن عمرة الاسلام هذا قاله لأجل النية لأن المحرم عندما احرم ما نوى العمرة إنما نوى الحج ولكنه فات ولما فات لم يكن له خيلة إلا التحلل فجعلها عمرة فلما لم يكن نوع بهذا الإحرام عمرة الإسلام لم تجزئه عن عمرة الفريضة عن عمرة الإسلام بل تكون عمره تطوع تبقى عمره الاسلام في ذمته ان لم يكن اعتمق يتصور هذا في انسان لم يأتي مكه اصلا الا ذلك العام الذي فاته فيه الوقوف ولما جاء اليها احرم مفردا بالحج فقط ولما وصل مكه وجد وقت الحج قد فات فامر بان يجعلها عمره فلا تكفيه عن العمره الفريضه بل يقال العمره الاسلاميه واجبه في ذمتك وكذلك الحجه هذا الذي عليه الفقهاء وان كان بعض العلماء أجاز ذلك له وأفتاه بأنها تكفيه عن عمرة الإسلام وذلك لأنه حصل على اعمال العمرة الاحرام والطواف والسعي والحق والتقصير عمرة كاملة سيما قد أنشأ لها سفرا ولعل هذا هو الأقرب أنها تجزيه عن عمرة الإسلام لكن الذين قالوا لا تجزيه قالوا لانه ما نوى ما نوى الا الحج والاعمال بالنيات وبكل حال هذا هو عمل المحصر عمل الهوات الذي فاته يوم عرفه واما فوات يوم التروية وما قبله من الأيام فلا يؤثر فإذا قدم في ليلة النحر وأن كانه أن يأتي عرفة قبل الفجر ولو بدقائق ويقف فيها من وهو محرم وهو أهل للحج، ثم ينصرف منها ويصلي بعرض بمزدلفة آخر الليل أو صلاة الصبح تم حجه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا وقف معنا هنا يعني في مزدلفة وقف معنا حتى ننصرف او حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفه ساعه من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفته فالحاصل ان الفوات ما يكون الا بفوات يوم عرفه فاذا فات يوم عرفه وجاء يوم النحر او بعد طلوع الفجر يوم النحر فهو ممن قد فاته الحج فيفعل ما ما فيتحلل بها وعليه والقضاء في العام لما تقدم لكن لو قبل تعالى بين من الهدي لكن إن الحج في ذلك فعل الحج فعل الحج ذلك العام نفله إذا فاته فالوقوف بعرفه ثم تحلل بعمره فماذا يزمه لا تزمه بقيه اعمال الحج يعني ما يلزم بان يبيت بمزدلفه قد جاءت ايضا مبيت بمزدلفه لا يلزم أي يبيت بعرفه لانه لا يبيت بعرفته الا من له حج يعني ان يكون بعرفه قد جاءت لا يلزم أن يقيم بمنى ايام منى لا يلزم بان يرمي الجمار لان رمي الجمار من تمام الحج لا يلزم بشيء من ذلك يقولوا له لا تذهب الى عرفه بوقتها قد فات ولا تذهب الى مزدلفه فوقتها قد فات ولا يلزمك ان تقيم بمنى ايام منى لانه لا يقيم الا انسان معتد بذلك من مكملات الحج وليس عليك رمي انما عليه الحلق او التقصير بعدما يطوف ويسعى وعليه ذبح وعليه ان يذبح الهدي ان كان معه هديا أو يذبح يذبح ما تيسر له من النسك يعني انشاءه او سبع بدنه او سبع بقره حيث انه يعتبر ذلك جبرا لما قد فاته ويبقى الحج الذي أحرم به يبقى في ذمته ولا يجزيه هذا العمل بل يجب عليه القضاء وأخذوا القضاء من كلام عمر أنه أمر هبارا وأبا ايوب وغيرهما أمرهم بأن يحجوا من قابل فقيل إنهم لم يكونوا قد أدوا الحج ولكن هذا بعيد الصواب أن هذا حج نفل ولكن يؤمر من دخل فيه نسك أن يكمله الحج والعمرة نأمر من دخل فيه أن يتمه أخذ من قوله تعالى وأتم الحج والعمره فمن دخل فيه وجب عليه إتمامه الا لعذر كما سمعنا لكن اذا حصر حصر ولم يتمكن يعني لم يكن عذره فواتا انما عذره حصر فتهلل فهل عليه ان يقضي ليس عليه قضى إنما عليه الفديه أخذ من ظاهر القرآن فإن الآية ما هي في من حصر بعدو أو نحوه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إنسان أقبل حاجا ولكن حيل بينه وبين مكة حال بينه وبينها عدو أو نحو ذلك منع من ان يتم نسكه حجه تحلل في اليوم الثامن او اليوم السابع تحقق انه لا يتمكن تحلل في اليوم السابع باي شيء بالذبح ذبح ذبيحه ثم تحلل هل يلزمه قضى ليس عليه قضى وذلك لأن لأن الآية إن ما أمر فيها بالذبح دون القضاء فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وقيل إن الآية نزلت في قصة الحديبية وأن الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ثم تحللوا لم يقضوا كلهم وذلك أن المشركين صالحوهم على أن يعتمروا من قبل في سنة سبع والذين كانوا في الحديبية وأهل بيعة الرضا أنه ألف وأربعمائة أو ألف وخمسمائة والذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة سبع. لا يزيد عن سبعمائة أو او مئة فدل على انه لم يامر كل من اعتمر معه في ذلك العام ان يقضي عمرتهم فاذا من احرم بحج وجاء الى مكه ومنع فتحلل في اليوم السابع او في اليوم الثامن او في اليوم التاسع بالذبح لأجل منع لاجل العدو فإنه لا قضاء عليه أخذا من ظاهر الآية وأخذا من أصل القصة ومن فطران البيت ولو بعد الوقوف ذبح هذه بنية التحلل للآية ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت حالة قريش بينه وبين البيت فنحر هذه ولان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحدث وامر اصحابه بذلك فان لم يجد صام عشره ايام بالنيه وقد حل نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل الا بعد الصيام كما لا يحل الا بعد الهجر هذا ما تضمنته الايه ان من جاء الى مكه محرما بالحج او محرما بالعمره فمنع من البيت لم يتمكن من الطواف بالبيت فإنه يكون محصرا داخلا في هذه الآية فعليه أن يلبح ما استيسر من الهدي ويتحلل فإذا لم يجد صام عشرة أياما ثم تحلل ويبقى على إحرامه حتى ينهي صومه إذا لم يجد لا يحل حتى ينحر أو لا يحل حتى يتم الصوم يبقى على إحرامه سواء كان إحرامه بحج فمنع من الطواف بالبيت أو كان إحرامه بعمرة فمنع من الطواف بالبيت والمنع له في الأصل أنه أن يستولي على البيت من يحول بين الناس وبينه مع أن هذا حرام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 فمن عن من الصد ومن الإحراج فعل قريش لما منعوا المسلمين من الطواف بالبيت وقد جاءوا معظمين للبيت معتمرين وكذلك ذم الله أيضا من يفعل ذلك واخبر بان بأن مكة والبيت والمسجد يجب أن يستوي فيه القريب والبعيد كما في قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبعث ففعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه احرمه وصحابته بعمرة وحيل بينهم وبين الطواف بالبيت فقط ثم نحروا قبل أن يحلقوا وحلقوا وفي بعض الروايات أنهم حلقوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم احلقوا فتوقفوا ودخل على إحدى أمهات المؤمنين وهي ام سلمة فشكى إليها أنه أمرهم فلم يأتمروا وكانهم يحبون أن يندفعوا إلى مكة ولو أن يقاتلوا من حار بينهم وبينها حتى يتم نسكهم هذا الذي جعلهم يتوانون ويتثاقلون في الحلق فأمرته بأن يحلق فلما خرج يدعى الحلاق في حلقه فلما رأوه قد فعل حلق بعضهم بعضا وتحللوا وروي أن ابن عمر خرج معتحاجا في السنه التي نزل فيها الحجاج بن الزبير فكاد قال له اهله واولاده إن الناس كائن بينهم قتال في هذا الزمان فنخشى عليك أن لا تتمكن من اتمام الحج فقال إذن أفعل كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحديبية ولكنه أولا أحرم بالعمره ثم قال ما عمرهما إلا واحدا فقرن وأدخل حجا مع عمرته واشترى هديا من الطريق وذهب وتم حجه فالحاصل أنه إذا تحقق ان هناك من يمنع من البيت يمنع الفاء المحرم من البيت وعرف أنه لا يتمكن جاز له أن يتحلل بالذبح او بالصيام اذا لم يقول لا يتحلل لا يخلع احرامه حتى ياتي باحد الامرين اما الذبح ان كان قادرا لقوله تعالى فان اخسرت فما استيسر يعني فاذبحوا ما استيسر من الهدي فإذا لم يستطع ما يجد فان عليه ان يصوم عشره ايام قياسا على دم الهدي يصومها في موضعه لا, يصوم لا, لا يتحلل حتى يصوم يصومها في مكانه او يرجع باحرامه الى بلده وهو صائم فالحاصل انه يبقى على احرامه إلى أن يكمل الصيام أو يذبح الهدي الذبح يذبحه في المكان الذي حصر فيه وهو أقرب مكان إلى مكة وأما الصيام في كل مكان لا هذا خاص بدم الهدي دم التمتع القران هو الذي ذكره الله عن طواب الإقابة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف لما روى عن ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك لأنه لا وقت له فمتى طاب في أي وقت كان تحلل ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحذورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يحق به هذا حصر خاص وهو أن لا يتمكن من الطواف بالبيت الذي هو نوع من أنواع الطواف الأطوحة وهو طواف الافاضه الحصر قد يكون بمرض وقد يكون بعدو أو نحو ذلك فإذا تمكن الحاج من أن يصل إلى عرفة يقف بها الوقوف التام وبمزدلفه ويصل الى منى ويرمي وينحر ويحلق ويبيت بميناء وبقي عليه طواف الافاضه الذي هو ركن من اركان الحج فلم يتمكن منه مرض مثلا وادخل احد المستشفيات او حصل عليه حادث ونقل الى بلده او نحو ذلك يبقى على احرامه اذا كان الحصر لمرض او نحو يبقى على احرامه لانه لا ضرر عليه انما فقط هو ممنوع من النساء يعني مباح له بقيه محظورات الاحرام الا النساء فقط فليس عليه مشقه فما دام مريضا فهو ممنوع من القربان النسائي يعني من الوطء ومن المباشرة ومن عقد النكاح فإذا زال عذره زال مرضه نحو ذلك فليس عليه مشقة أن يرجع إلى البيت ويكمل نسكه يكمل حجه بهذا الطواف طواف الإفاظة وإن كان بمكة و. حبه سهبسهم او أو نحوه فإذا تماثل وشفعي كمل لكن قد يقع لبعض الناس شيء من الضرر وذلك مثل ما إذا مرض إذا مرض ونقل إلى بلاد بعيدة إذا كان مثلا من أهل مصر أو من اهل المغرب من بلاد بعيده نقل لما مر الى بلاده قد بقي عليه الطواف معلوم انه لا يتمكن من الاتيان الا بمشقه وصعوبه فهل يبقى محرما من وضع زوجته عده سنوات لعل هو الحالة هذه يكون حكمه حكم المحصر يعني أنه يتحلل يتحلل إما بالصيام إما بالذبح إذا تيسر له وقد يقال له إذا كنت كان في استطاعتك أن ترجع فلا يجزيك التحلل فإن لم يكن في استطاعتك فلك ذلك لكن الحج هنا قد نقص ركنا ركنا من اركانه وهو الطواف وهو المذكر في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فكيف يتم حجه وقد نقص ركنا من اركانه فمن العلماء من يقول يبقى الحج في لمته حج هذا يعتبر ناقصا ومن من قال بل يجبره ذلك العمل الذي عمله وهو الزبح أو الصوم فإنه فعل ما استطاع وبكل حال فما دام داخل البلاد فلا يجزيه إلا الطواف يبقى على احرامه يعني تحريم النساء عليه الى ان يطوف ومن شرط بابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نبقتي فلي انا حل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا عليه اذا وجد شيء من ذلك لحديث هذا الاحتراق تقدم لنا حديث ظباعه بنت الزبير بن عبد المطلب لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اريد الحج واجدني مريضه فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على الله ما استثنيت فالاشتراط أن يقول عند الإحرام وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني محلي بكسر الحال يعني موضع إحلالي موضع تحللي وكذلك إذا قال عند إحرامه ان ذهبت نفقتي أو إن مررت فليتحلل فهذا أيضا اشتراط إذا لم يقل ذلك فإنه يبقى على إحرامه حتى يتم لأن الله تعالى امر بالإتمام امرا واضحا بقضيه وأتم وأتم الحج والعمرة لله فمن دخل في الحج لزمه إتمامه وكذلك من دخل في العمرة لزمه إتمامها الا اذا, إذا حصر فقط فيعمل كما امره الله او اذا كان قد اشترط ولم يتمكن الموانع الذي تمنعه مثل المرض ويكثر في هذه الازمنه حوادث السيارات اذا حصل عليه حادث بعدما احرق فادخل المستشفيات ادخلها في داخل مكة فاته الوقوف فاته يوم عرفه لم يقدر ان يخرج ولم يرحص له بالخروج ولم يشفى الا بعدما انتهى شهر الحج او ذهب نصف شهر الحج ذاته الحج فهذا اذا كان اذا كان قد اشتراط نفعه الاشتراط فاذا لم يكن قد اشتراط فانه يعمل كما يعمل من فاته الحج او المحصر كما سبق اما اذا كان قد اشتراط فانه يتحلل دون هديا ودون صيام ودون انتظار او غير ذلك اذا عرف انه سيفوته فالاشتراط فيه فائدة لكن ذكرنا لكم أن كثيرا من العلماء كارهوا الاشتراط إلا عند الخوف يعني شيخ الإسلام بن وغيره شبن القيم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اشتراط ولا أمر أصحابه سوى ضباعه ما أمرهم بالاشتراط وانما امرض ضباعه لما ظهر معها اثار المرض لما كان معها هذا المرض فليجل ذلك امرها فاذا كان الانسان صحيحا لدانا وعارفا انه ليس امامه ما يعوقه وكذلك الطريق امنا فلا حاجه الى ان يشترط والذين قالوا يستحبوا يشترطهم أكثر الفقهاء عللوا بأن الإنسان لا يدري ما يحدث له المرض قد يأتي فجأة وكذلك غيره من الأعذار ففي الاشتراط فائدة كونه يتحلل إذا حصل له عذب وعلى كل حال فالفواعت يراد به فواعت زمن الحج والإصاب يراد به المنع والحيلولة بين المحرم وبين اتمام نسكه. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا. نقيت الأسئلة. هذا السائل يقول علمنا أن من دخل في الحج العمر تفعله الإثمام وذلك لصريح الآية فالإثمام العبادة واجب في سائر النوافل يقوله ليس واجبا، إنما ورد ذلك في الحج أما في غيره فليس بواجب فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مرة صائما ثم أفطر ولم ينقض عنه أنه أمر من افطر بأن يقضي ذلك اليوم وكذلك الصلاة لو دخل فيها وهي نفل ثم عرض له عارض جاز له أن يقطعه فلما لم يرد الأمر بالاتمام إلا في الحج والعمرة اقتصروا عليه أنه يلزمه الاتمام الى ان إلا ان يحصل معنى واذا فسد قضاه وهذا السائل يقول رجل من مكه ويعمل في مدينه اخرى نوى ان يحج مع جماعه من اخوانه واستثنى حجه او واستثنى حجه اذا حج هؤلاء واذا لم يحج وإذا لم يحج فإنه لا يحج وذهب إلى اهله في مكة ودخل مكة ولم يحرم ثم أتى إخوانه إلى مكة واخبره فنوى الحج واحرم من مكة صورة هذا أن إنسانا يشتغل مثلا بالمدينة وكان له زملاء ورفقاء بالمدينة وقالوا له نحن سوف نأتي ونحج فقال إذا أتيتم أنا أركب معكم واحج معكم تقدم هو إلى مكة التي هي بلده وبها أهله ولده داره وسكنه وجلس عند أهله وقال أنا سوف أجلس عند أهلي إن جاء زملائي حججت معهم وان لم يجئوا فلست بحاج هذا له ما شرب وذلك لأنه لأنه من أهل مكة دخل مكة التي هي بلده اقام عند أهله فلما جاءوا جدد نية دخوله من المدينة إنما هو لأجل أهله ولأجل زيارة بلده وأهله ليس هو لأجل النسك فلا يقال له لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام لانه ما قصد مكه الا لبلده ما قصدها ليعجب الحج والحج معلق ان حصل له كذا حج وهذا يقول يكون... نرجو ايضاح معاني هذه الكلمات او اصل اشتقاقها من عرفه عرف ذلك مزدلفه او فلكل هذه أسماء مواضع معروفة قديما قد تكلم عليها العلماء وذكروا أشياء والأقرب أنها تخمينيه وأنه ليس هناك يقين في سبب اشتقاقها فقالوا إن من سميت بذلك لكثرة ما يمنع بها من الدماء أي راق ولكن الأقرب أنها هكذا سميت قديما أن اسمها منا والاسماء لا تعلن واما عرف ذاقيل لان ادم وحواء عرف بعضهما بعضا بذلك في هذا المكان لما نزل اجتمع بعرفة وكل منهم عرف الثاني وهذا قول يقوله المتمسون الأسماء وقيل إن جبريل نزل إلى إبراهيم عليه السلام وأراه مناسك الحج وشعائره فلما كان بعرفته قال هل عرفت قال نعم فسميت عرفه لانه عرف فيها المشاعر والمناسك هناك اقوال اخرى كلها تخمينيه واما منذره فامكلا انهما لما يعني ان ادم وحواء لما اجتمعا هنالك في عرفه انصرفا الى الى المذرفه الى منى مزدلفه الى منى ازدلف يعني مشى إلى ميناء حتى وصل إلى مكان مزدلفة فبات فيه فسميت مزدلفة من الازدلاف الذي هو القرب وليس ذلك بصحيح على كل حال الأقرب أنها أسماء قديمة لم يكن هذا هو الأصل في تسميتها والتمس العلماء كثيراً من الأسماء ذكر سبب اشتقاقها وكله تخليم هذا يقول مرة في الدرس الماضي حديث ضواه الطيالسي من هو الطيالسي والمرة في درس اليوم الأجرم من هو ننصح هذا السائل أن يكون له المعمن بكتب الحديث وبكتب التراجم حتى يكون على معرفة لأولئك فالطيالسي عالم كبير وله سنن له مسند مطبوع مسند الطيالسي مرتب على أسماء الصحابة إلا أنه قليل يعني كتطيب مسند أحمد ومسند الحميدي وغيرهما وقد رتبه الساعات البنا ويعني رتبه على الابواب وسماه منحه المعبود في ترتيب سنن الطيالس ابي داود فهو يقال له ابو داود الطيالس صاحب المسند المشهور واما الأثران فهو احد تلامذه الامام احمد من خواصه يروي عنه كثيرا له روايات كثيرة عن الإمام أحمد من خواص أصحابه وهذا يقول في النسخة التي معي ذكر المبيت لا البيت قد ذكر كثيراً كثيرا في الحاشية وذكر ان المبيت أولى من البيت أرجو توضيح ذلك بشرط انه حصروا عن اكمال البيت عن اكمال الطواف بالبيت ولو كان المراد حصروا عن المبيت لكان يكفيهم دم عليهم دما لأن من ترك المبيت بمزدلفه او بميناء عليه دمن وحجه كامل فلا يقال حصر عنه لان الحصر المنع وها هنا قد يجوز للانسان ان يترك المبيت عمدا وحجه كامل كاملا اذا اذا ذبح دماء يقول ذكرت الحديث كان الفواتي انه من جاء إلى عرفه ساعه من الليل او النهار قام تم حجه ولكن لماذا الحجاج, لماذا الحجاج اتى في عرفه في النهار لا يذهبون الا بعد الزوال اي لماذا الحجاج في عرفه في النهار لا يذهبون الا بعد الزوال مع ان عمر يقول من جاء في ساعه من الليل او فقد تم حجه ذكرنا أن وقت الوقوف بعرفة قيل إنه من طلوع الفجر يوم عرفة إذا طلوع الفجر يوم النحر وقيل إنه يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم المتحققية أنه عليه الصلاة والسلام لما طلعت الشمس وهو بمنع يوم عرفة توجه إلى منى إلى عرفة وجد القمة قد ضربت من أمرة واختلف هل نمرة من عرفة أم لا ويرجح كثيرا من العلماء أن نمرة في وسط عرفة لأنه قال في عده حتى أتى عرفة فوجد القمة قد ضربت من أميرة. لكن وقته وقوفه عليه الصلاه والسلام انما بدا بعد الزوال فالذين قالوا انه لا يبدا الا بعد الزوال اخذوا من كونه لن يبدا يعني ما في قبته الى ان زالت الشمس والذين قالوا انه يبدا الوقوف من بعد من اول النهار من الفجر أخذ ذلك من قوله في الحديث وقد جاء وقد وقف بعرفه قبل ذلك ساعة من الليل أو نهار الليل الذي مضى هو ليلة النهار والنهار الذي مضى كله هو نهار عرفت كله فدل على أن نهار عرفه وأوله طلوع الفجر كله هو للوقوف الوقوف. بعضهم قال لا ينبغي الاشتراك إلا من المرض ونحن هم من الأسباب أما بدون سبب فلا. ما حجتها صحة هذا القول. ذكرنا أن هذا القول يحتاره القيم يا شيخه ويقول حجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ما أمر أصحابه بالاشتراك. إنما أمر من, من يخاف أن لا يتم وهو ابنة عمه التي هي ظباعه لما خافت من المرض لم يامر اصحابه ولكن اذا كان هناك شيء من الاسباب فلا باس بالاكتئاب هذا يقول رجل من قبل العرفه الحج مفردا كتبها مفردا فلما رمى وحلق يوم العيد تحلل التحلل الاول ثم مدى وتوفي في اليوم الثاني من العيد ولم يطوف طواف الافاضه على كل ما دام انه كذلك فقد تم حجه الا ما بقي منه فيعتبر كمن مات وهو قد تلبس بهذا النسك النبي عليه الصلاه والسلام لما مات الذي وقفت هناك لم يقد عقبو عنه بقيه حجه فالصحيح أنه قد أتم إن شاء الله ما بق يعني تلبس بعمل الحج يقول أديت فريضه الحج في العام قبل الماضي ونسيت طواف الافاضه وفي العام الماضي أديت فريضه الحج للجدتي وقمت بطواف الافاضه عن حجي فالحج صحيح أم لا بعض العلماء يقول إذا كنت طحت طواف الوداع أجزاء عن طواف الإفاضة لأن القصد هو الطواف وقد حصل امتثال قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فإذا كنت طفل الوداع أجزاء كذلك إن شاء الله أما إذا كنت لم تطفل الوداع فإن طواف الحجي الذي هو طواف الإفاضة على الصحيح ركن فلا يسقط. فتكون قد بقيت على إحرامك هو لسنة إلى أن رجعت وطفت وإذا كنت قد فعلت شيئا من المحظورات التي لا تحلك الوطء ونحوه فعليك بدله ما تيسر من ال ال الهدى ويكون وكاهذه بشخص ما تنعنها اشخاص الذال يصوم عن كل واحد من شهرين ام شهرين عن كلهم بل يصوم عن كل واحد ويستقر عليه انه تسدد في ما كل فرض منه ولكن كان رجل من خارج البلاد جاء على حج ولكن لم يظهر رجع الى بلده بقي عليه طواف الافاضه هذا هو الذي ذكرناه يقول انه اذا تيسر له ان يرجع بعدما يشفى لزمه ذلك فإذا لم يتيسر فانه يتحلل يتحلل كالمحصر ويبقى الحج ما كمل في الامه و يقول الموالاه فيها قولان يا احدهما ان الموالاه في الطواف والسعي السعي او السعي ما هو دليل هذا القول يتكلمنا على هذا في اول ما ابتدانا قلنا ان الموالاه جعلها جعلها الفقهاء شرطا في السعي وكذلك في الطواف وبعضهم قال انها ليست بشرط واستدلوا بقصصتي ساوده بنت عبد الله والصحيح انها لازمه ان هذه قصه محتمله فيها احتمالات والله اعلم Alhamdulillah waalaikum asalam. Subhanallah waalaikum assalam. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي صلى الله عليه وسلم بكلفين حين حين أسرنين لدحهما بيده وقلنا رفضا مستفق عليه ولا تجد لأنه صلى الله عليه وسلم لضعها عما من يبقل أمه وره أحمد وعبد جاريد وحسن مريد الحديث جابر وره يأخذ عن وعمر رضي الله تعالى عندنا أنهما كان ألاه تغطيان عن فهدنا محافظة يرى ذلك أواتدها لكن يتغطتها مع الكبرة نصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على محمد هذا اناب الطه والهدايا وهذا حقيقه ذاك الرهقاء الحج وجعلونها خذا اكثر من الحج ورجعني كان وقتها هو وقت الحج. وقت الأضافي وقت الحج. وكذلك الهدي هو الفجعة من سمام الحج. وتتعلق غالماً بالحج أو دمع لكن بعض العلماء يؤخرونها ويدعلونها مع الأطعمة في آخر الفقه. كما في المغني وغيره من كتب المتقدمين وبكل حال فإنها في الأولى أن تكون مع مع قسم العبادات، لأنها من العبادات، كما أن الذكاة مالية ولكنها عبادة فجعلت من عباده ودللنا منها عباده ما ورد في قبليها من الثواب فقد ورد فيها ثواب كثير وذكر في كتب الفضائل وهي أن الصحابة قالوا يا رسول الله ما هذه الأرواحي قالوا قال سنة ابينا ابراهيم قالوا فما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة قال وصفوه وصفوه قال بكل شعرة من الصفوه حسنة ورد إلى فضل زبتها وفضول عندها وعند ان اخبرها عن الذبح فانه يغفر لكم الدعوه بقدره من دمها وكذلك ورد انه يغفر لصاحبها وان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع في الأرض فقيموا بها نفسا فيها هذه كثيره لا في كتب الهرائل وهذا يدل على أنها عبادة فنسب أن تلحق من عبادات كالهج والجهاد ونحوه التي تتخذ قربة وتثابوا على ذوء بخلاف الأطعمة التي ذكرتنا في آخر اليوم فإن القصد معرفة الحلال والحرام وما يباه أكله وما لا يباه وأما هنا فالقصد التقرب بها إلى الله والسناس استواب وطلب الأجر فيها فهي سنة, سنة مؤكدة و ذهب الحنفية كما سمعنا إلى أنها واجبة قالنا بالإصاب واستدلوا بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة فلم يلوحي فلا يكرد أن مصلانا ولكن هذا الحديث محمول على تقديل صحته على سدة التغذيب فيها والتهديد من تركها مع اليسار وإلا يكون ذلك زليلاً على الوجود واستدل الإمام رحمد وغيره على أنها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من امته ثبت انه صلى الله عليه وسلم سلم ضحى بشر شيئا احدهما قال هذا عن محمد للوال محمد والثاني قال عن من لم يضحي من امه محمد فدل على ان هناك من لم يضحي خلق كثير و قد يكون اغنياء ولم يقل, لهم ولم يقل لهم رحوا فلا, فلا تذبئكم ذبيحة عنكم فلما أنه رحى عن من لم يرحي ذل على أنه الامر ساعه وعلى كل حال فإنها سنة مؤكده والأسف في وجوبها أنها سنة أبينا إبراهيم كما ورد في الحديث وتسمعون في خطلة عيد النحر وتسرط إبراهيم أهمه بالأبحي ابنه اسماعيل وأن الله تعالى فداه كما في قوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني امزحك الى قوله وفديناه بذمح عظيم فلما انه فداه بذمح عظيم بقيت سنه مؤكده من اهل ابراهيم وجددها النبي عليه الصلاه والسلام واستمر يضحي ولم ينقل انه ترك الاوصيه في سنه من السنين بل كان يستمر على الاوصيه وكان يختار الاوصيه بالظالم ويختار الذكور الثابت أنه انه كان يضحي بكبش او بكبشين والكبش هو ذكر الظأن والثابت أنه أنه يختار نوعا وأحيانا نوعا آخر فمضة ذبح أطلب كبشا فاشتري له كبش متوسط وصفه بأنه قريب من البياض إلا أن أطرافه سود قالوا ينظر في سواد ويطأ في سواد ويمرك في سواد ووصف أيضا بأنه ضحى بكمشيني أقرنيني أملحيني موجوعين والاملح ليس هو كما عند العامة أنه الأسود بل هو الأبيض الذي فيه شعرة سوداء قيل إن هذا على وجه الصدفة وقيل إنه قصد هذا اللون ولا على الأقرب أنه جائز إن شاء الله أن يضحي بكل ما تيسر إلا أنه يستحب أن يذبح أو يضحي بما هو أكثر نفعا وفائدا وذلك لان قصدنا من هذه الذبيحه اولا احياء السنه المحمديه والعمل بها مهما استطاع ثانيا الدلاله على الدلاله على الجود وعلى السخاء رخص المال عند الإنسان والبعد عن صفة البخل والإقتار والشح الذي يمنع الإنسان من النفقة في وجه الخير وثالثا مع إصابة السنة طلب الأجر ورابعا التوسعة على النفس والتوسعة على المساكين هو نحوهم ولهذا ندبت الصدقه منها و الاكثار من الصدقه و حرم بيعها فالحاصل ان هذا نحو دليل على انها من السنة من انها من شعائر الاسلام وهنا قدموها قبل الهدي مع ان الهدي خاص بالحج وسبب ذلك انها عامه يعني تسرعوا للحاج وتسرعوا لغير الحاج يشترك فيها المسلمون في أقفار البلاد فهي لسق عاماً يلبح المسلمون في بلادهم ويتشبه رد الحجاج في ذبحهم للهدايا وفي ذبحهم للفديتي و يذكرون اسم الله عند الذبح و ذلك, ذلك طاعه لهم و فهو داخل في النسك الذي هو العباده لان الله سبحانه وتعالى تعالى امر نبيه ان يخلص له النسك قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي مسؤكي ومماتي لله رب العالمين وفسر النسك بانه الذابح وامر به بعد الصلاه في قوله تعالى فصل لربك وانحر قيل ان المراد صلاه العيد ثم نحر الفدا نحر الاضاحي اي اجعل صلاتك لله ثم انحر بعدها لله لربك ولأجل هذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح يعني بادر بالذبح بعد الصلاة بعد فراغه من الصلاة بادر بالذبح امتثالا لهذا الأمر فصل لربك وانحى وأما الهدي الذي يهدى إلى الزيت فإنه كما سنتعرفون خاصاً بمكة إنما يهجأ إلى الكعبة لقوله تعالى هاديا بالغ الكعبة يعني إلى مكة فليس هو كالأرخية فأهل مكة يلبحون الظاحي والحجاج ايضا قد يضحون بمكة إذا كان مناسبا وأهل البلاد الأخرى يضحون فلما كانت الأرخية عامة كان لها من الأهمية ما يجعلها اولى بالتقديم وتجب بالنذر لحديث من نذر يضيع الله قد يضعه وبقوله هذه أضحية قول الله لأن ذلك يقصر الإيجاب كتعيين الهدي وبه قال الشافعي وقال مالك إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي بالإشعار كأنها قال إنها سنة إلا في بعض الحالات قد تصير واجبه فتجب بالنذر وتجب بالتعليم والنذر يأتينا إن شاء الله في الأيمان والنذور أن النذر إما مطلق وإما معلق وفهوى إذا كان معلقاً وحصل ما علق عليه وجبت كأن قال مثلاً إن شفاء الله أو إن ربحت بهذه التجارة هذا العام فلله علي أن أضحي هذه السنة بكبشين أو بكبش فشهي مثلاً أو ربح حصل شرطة نقول يجب عليك يصبح عليك واجبه بدل ما كانت سنة لانك أعجلتها بالنظر على نفسك ومن نذر عبادة الذي ما هو فعلها لهذا الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه تعرفون أن النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا فأنت مكلس يعني بالغ عاقبا قادم وقد أزمت نفسك قلت لله علي إن حصل لي كذا وكذا وقد يكون النذر مطلقا غير معلق كأن يقول علي لله في هذا العام أن أذبح او ونصيتين سفتها كذا وكذا فإذا أجل من أسأل الندم وجب عليه أصبحت واجبة بدل ما كانت هنا الثاني التعيين إذا قد هذه أرحية عينها فإذا أصحر أنها تجب وإنها إذا تعينت لا يجوز بيعها ولا إبدالها إلا بخير منها وإلا فتصبح واجبة عليه إذا اشتراها لأجل أرضية عندما لك أنه إذا اشتراها بالنية أنها أرضية وجبت وعند الإمام أحمد والشافعي كما سمعنا أنها لا تجب إلا إذا تكلم وقال <تصفيق> هذه شاة اضحيه سوف ادعو هذه السنه وسياتينا انها قد تتعين بعد التعيين فيقولون انها تجري لو مثلا وهي سليمه وقال هذه اضحيه اما هذه عن نذري الذي في ذمتي او هذه اضحيه عني وعلى اهل بيتي على والدي فتعينت ولزمت ولزمها يمدحها فإن تلفت سقطت لو افترست مثلا او ماتت حسان فيها سقط عنه الوجوب لانه ما عين الا هذه وقد هاتت وكذلك ان تعيدت ان انكسرت عالجت أو كأعينها فإنها يذبحها يذبحها لأنه قد عينها وذلك لأن الوجود مختص بعينها لذبحها وعلى في الحال فالأصل أنها سنة وإنما إذا عين شيئا لذمه وفا بما عاهد عليه الله من كونه أخرج جزلا من, من الله ونواه قربتان لله فلا يرضع لا يرضع فيه بمنزلته في الأوقات إذا وقفه أصلا حارم عليها الرجوع فيه إذا وقف هذه الأرض كذا لو قدر انها تعطلت لن يقول ما دام تعطلت أبيعها وأنتفع بها نقول لا أوقف وقف مثلا اله من الالات ينتفع بها على عمل عام كالمكبر مثلا او المكيف او ما اشبه ذلك لم يجد له ان يرجع فيه ويدخله ماله وقاسوا ذلك ايضا على الحديث انه يجب بالاشعار ياتينا في الهدي انه يشعر و اشعاره بان تشق اسلمته صفحه سمامه اليمنى حتى يسيل الدم ثم تبل فيه صوفه وتعلق عليه علامه على انه هدي وقد قد تعلق عليه علامات يعرف بها كنعلين او قلائد فإقروا إن الإسعار للهدي علامة على خروجه من ملكية المهدع وتعليم رجوعه فيه فكذلك تعيين الذبيحة ورصية العلامة على خروجها من ملكيته والأخضر الكبل فالبقر فالغنم لحديث أبيه ويرات رضي الله تعالى عنه مرفوعا من اتسر يوم جمعة رصة الجنادة ثم راحت الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راحت الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن راحت الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا مستفق عليه ولا تذكر من غير هذه الثلاثة لقوله تعالى يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام من أن الهدي والأضاحي خاصة بمهيمة الأنعام وهي التي امتنى الله على الغباد بتذليلها في قوله تعالى أولم يروا أننا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركومهم ومنها يأكلون وكذلك فاصصل في سورة الأنعام قال تعالى ثمانية أزواج من الظائل اثنين ومن النعز اثنين إلى قوله ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين هذه بهيمة الأنعام التي أباه الله ومتنبع العباد بها لقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام ف يكون الهدي منها والأفضل من الإبل وكذلك الأضحى يبتكون منها والأفضل من الإبل ثم اللقاب ثم الغنم هذا إذا أهدا واحدة كاملة. وذلك لكثرة اللحم وغلاء الثلاث فإذا ضحى بواحدة كاملة فكونه يضحي ببدنه أو يهدي بدنه أفضل من بقرة وكونه يضحي ببقرة وجاموسة أفضل من كونه يضحي بشات فكلما كان أكثر نحماً وأغلى ثمناً فهو أفضل واستدل على تقديم الإبن بهذا الحديث المشهور في الصحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبن بقوله له من طاحب الساعة تذبن فكأن من قضى بدنه فعني ذبحها وتصدق بها قرباناً ومن راح في الساعه الثانيه يترك ان ما قرب بقره دون بدنه ان ما راح لابعده بساعه ومن راح في الساعه الثانيه يترك ان ما قرب كبشه هذا تاخر ايضا ساعه فكان دونه هاجره دونه فدل على ان من تقرب بذبح بدنه افضله ممن تقرب بذبح بقره ومن تقرب من أجل أثنتين أفضل من تقرب من تكذب بذبس كبش إذا الحاصل أن بهيمة الأنعام يتقرب بها إلى الله لأنها من أفضل ما يملكه الإنسان ويقصد من ذلك الأجر بالصدقة بها هي تعتبر صدقة ونفقة جزء من مال الانسان الذي هو عادة نحبوب وعند النفس لقوله تعالى وانه لحب الخير لشديد وتحب من المال حبا جمع ومع ذلك فهذا الجزء الذي من ماله يتبرع به و يذبحه قربانا الى الله تعالى القرابين الاضاحي ان تسمى قرابين وقد يسمى كل شيء يعني يرتدى الطاعه يسمى قربانا وقد حكى الله عن اني ادم أنهما قربا قرباناً. إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ويتكمل من الآخر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن التقدم لصلاة الجمعة يعتبر قرباناً. يعتبر كأنه قرب قربانا وقد جعل بعضهم كل طاعة من الطاعات فقربة. قربة كورنتاين لان صاحبها يسر بانه بعيد ابعد كل ربه هذه الطاعه تكذب ولكن اكثر ما تنقل القرامين على الزبائح وله كان كورن ناو نذكر كاينه في خالد القاسلي ل الجعد من درهم بقوله ولأجل لا ضحى يعد خالد القسري يوم ذبائف القربان شكر الظحية كل صاحب سنة لله ذبك من أخي قربان فسماه قربان يوم ذبائف القربان فالقربان كانما قرضى كل شيء يقرب عند الله لكن أفضل يعني الأصل فيه أنهم الأضحية والذبيحة. ملكه لا تجدي منها من غير هذه أنواع الثلاثة إذا لقى غنم لا تجدي من غيرها كالصيود الصيد لو ملك الإنسان وعلا أو زرافة عن قول حلال هلال أو غبياً أو غذالاً هذه ليست من القرابين لأنها ليست من بهمة العام ما هي من الصيود المتوحشه مثل حمر الوحش وذكر الوحش وما يشبهها وكذلك الطيور يعني لا يصح التقرب بذبح دجاج أو حذارة أو ما أشبهه لأنه لم يهد إنما وردت الطرابين والأضافي بذهمة الأمعاب وتبزو الشيات عن الواحد وعن أهل بيته وعياله لقول أبي أبي أيوب رضي الله تعالى عنه كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لضحفه بشاة عنه وعن أهل بيته فياكلون ويطعمون حتى تباه الناس فصار كما تراه وغاهم نماجة والسرمي وففحا وسجوا البذنة والبطرة عن سبعة لحبيب جادر النساء يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت ينبحون واحدة يلبحها الرجل عنه وعن أهل بيته وتذيئه يأكلون منها ويتصدقون وكان في عهد السادعين أكثر صار أحدهم في بيته ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً وأنكر ذلك هذا صحابي وعد ذلك من المباحات يعني المظاهرة لانهم ما يذبحونها قربان وانما يتفاخرون بان يقول ذبحت اكثر من فلان ذبحت اربعا وخمسا وفلان لم يذبح الا ثلاثا فكانه انكره بكل حال فاذا كان الانسان عند اهل عنده اهل بيته وذبح واحده ونوى أنه عنه وعن أهل بيته أجزات إن شاء الله يدخل في ذلك امراته وأولاده وجميع من احتوى عليه بيته وكاخوته مثلاً ذكروا في حضانته الجميع من جملة أهل بيته يدخلون في ذلك ويكون الأجر له ولهم جميعاً لأن القصد من الأنصية تحصيل الأجر ومعلوم من ان الذي ينفق عليهم هو أبوهم مثلاً هو الذي يتولى النفقه فإذا كان هو الذي ينفق عليهم فإنه يضحي عنهم بهذه الأنصية يطعم أولاده ويغنيهم عن الناس ويتصدق من فضلها ويهدي كما هو معروف ثم إن أراد التوسع فلا بأس الزباح مثلا إثنكين ومن هذا الحديث نأخذه نعرف أن الآصمة في الزباح الأضافي أنها عن الأحياء فالأحياء يعني الرجل وأهل بيته يذبحون عنه لكن أجاز بعض العلماء او ونضيت عن الأموات سواء كانت وصية ووقفا أو كانت بريرة وتبضعا فيجلس وقاسوها على الصدقه يعني كما تجد الصدقه عن الاموات فكذلك الاضحيه عنهم والمساله هي مناقشة مع بعض علماء هذا الزمان وذكر الاضحيه عن الميت شيخ الاسلام يظهر الكتبه ابن تيميه وذكرها أن الحجاوي في الاقناع وذكر عن فتوحي في المنتهى وهما الكتابان اللذان هما مرجع كتب فقه الحنابله ورد فيها حديث في سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ويقول انه اوصاني فلا ازال اوضحي عنه واستدلوا عليها ايضا بانه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من رحل امته يعني ذبح اوحيه عمن لم يضحي من رحل امته وفي روايه أنه قال هذا عن محمد وال محمد والثاني قال عن أمة محمد امه محمد يدخل فيها الاموات فدل على انها تجرد ان شاء الله ذبيحة الأغفية عن الأموات وهذا الذي جعل أهل هذا الزمان يكسرون من ذبح الأغفل لأن يكثرها عن الأموات إما تبضعاً وإما أو طافاً غلة او أو وصية ويتم إن شاء الله في الوقف أن الأولى صرفه فيما هو اكثر نفعا للمسلمين لكن يجوز صره في اضحيه ان يجعل في غمته أو او حجه او ما اشبه ذلك نعرف بذلك ان الشاه تجزئ عن رجل واهل بيته كلمه الشاه تستق على الواحده من الغم يعني من الظأن والمعجة من ذكور وإنان تسمى شعر وعند التفصيل تسمى الانثى من الظأن معجة وذكر من الظأن كبش والأنذى من المعجة عنزم والذكر تيسم كما هو معروف ولكن الجميع شعر عند الإطلاق قام إذا بحثت شاكاً ولو كنت لا يحتى كيساً. إذا بحثت شاكاً ولو كان طائداً. اسم الشاك عمها جميعاً. فقوله كان يذبح الشاك أو تجيب الشاك عن الواحدة من الغنم ولا من المعدة. في عرف العام لهذا هي هي المعدة. وذلك من الظالم اسمه خروف. وهو ايضا يعني لا عربي على دي حروف وكبش الحاكم كانه اتي اشياء تعرضت من الله ومن النعس على الرجل واهل بيته وان ذا الذبل في ففي هذه الجامعه ان ابل لا كل واحده كلئ عن سبعه واختلف وهي معنى ذلك فقيل معنى أنها لا تجي إلا عن سبعة معنى أنها إذا كان أهل البيت أكثر من سبعة ما تجي إلا عن سبعة معنى أن الشات تكفي عنهم ولم كانوا عشرين وقيل معنى قوله تجي عن سبعة أي عن سبع من الغنام ما لون أن الشات يشرف فيها يذبح رجل يقول عني وعن اهل بيتي او يقول عني وعن ابويه الشاب سبع الإبل يعني السبع من الناقة من البدنه هل يشارك فيه اذا قلنا اننا نكون عن سبعه يعني عن سبع من الرائد او سبع من المعروف صح ان شرك فيه ان يذبح لان ياخذ سبعا ويقول اللهم تقبل مني هذا السبع عني وعن ابويا او عني وعن اهل بيتي او عني وعن اخي فلان المتوفى او موجود او ما اشبه ولعل هذا هو الأقرب انه يجوز التشريك في السبع وذلك لانه قائم المقام واحده من الغنم dat Je hebt een